مكتوب في الصعوب التي بايدي سفره كرام برا وقوله مبارك سبق الكلام عليه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا هذا بمعنى قوله ليتدبروا آياته وليتذكروا الالباب وذلك لان الاتباع فرع عن معرفه المعنى وقول اتقوا حذف المفعول فباي شيء نقدره إذا قال اتبعوه واتقوا أي اتقوا مخالفته التي هي ضد اتباعه وهذا يشمل الأخذ بجميع شرائب القرآن الكريم لعلكم ترحمون لعل هنا للتعليل وكل ما جاءت لعل في القرآن فإنها للتعليل ولا يصح أن تكون للترجي لأن الترجي إنما يكون في أمر عسر على المترجي والله سبحانه وتعالى لا يسر عليه شيء إذن فإذا جاءت بكلام الله فهي للتعليل وهي كثيرة في القرآن الكريم وقول ترحمون لم يبين الراح من وإنما لم يبين إما للعلم به فلا يحتاج إلى ذكره كما في قوله تعالى وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعيفا ومعلوم من الخالق أنه الله عز وجل فهنا ترحمون يقول معلوم من الراحم وهو الله عز وجل وهو الذي تنفع رحمته ورحمة من سواه قد تنفع وقد لا وقد يقال إنه حذف المفعول من أجل العموم لأنه أحياناً يُحذف المفعول بإفادة الجميع ألم تروا إلى قول الله تعالى ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ظالاً فهدى ووجدك عائلاً فآهل يقول بعض المفسرين في الآيات الثلاث هنا إنه حذف المفعول من أجل تناسب الآيات أي رؤوسها وان الأصل ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ظالاً ووجدك عائلا فأغناف ولكن الصارخ الحلاف ذلك وأنه حذف المحرور لإفادة العموم فالرسول عليه الصلاة والسلام آواه الله وآوا به آواه الله وآوا به فكان صلى الله عليه وسلم ملجأ لامته يلجأون إليه هاجر من بلادهم إلى المدينة ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ووجدك ظالا فهداك وهداك ايضا كما قرر, ذلك كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى للأنصار حين قال لهم كنتم ظلالا فهداكم الله بي ووجدت عائلا فأغنى أغنى أو أغنىك وأغنى بك أغنىك وأغنى بك كما, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار كنتم عاله فأغنىكم الله بي فالحاصل أن قوله هنا لعلكم ترحمون يحتمل أنه حذف الفاعل إما للعلم به أو لإفادة التعميم وجه التعميم أن يقال من رحمه الله يسر له من يرحمه من رحمه الله يسر له من فيكون مرخوم من الله مرخوماً من الله ومن ومن الصبر وكم من انسان انقذه الله تعالى من براثن اعدائه لانه مرحوم عند الله فرحمه فرح فرح العباد وقال الله تعالى إنه لقرآن كريم انه الضمير على القران لقرآن كريم والجمله هنا مؤكده بمؤكديه او بثلاثه بثلاثة لأن قبلها قسم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لا منها نعم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم والثاني إن والثالث لا لكن قد يقول قائل منكم إنها لم تأكد بقسم لأن الله يقول لا أقسم بمواقع النجوم ولا بالنسب فكيف تقولون إنه إثبات قسم نقول إن لا هنا للتنبيه وليست نافيه بل المراد لا يعني انتبه أقسم بمواقع النجوم لا أقسم فلا هنا للتنبيه مثلها في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة وفي قوله لا أقسم بهذا البلد وفي قوله فلا أقسم برب المشارق وما أشبه إنه لقران كريم الكريم كثير الخير ولهذا يقال للرجل البذول الذي يبذل ماله يقال إنه كريم ويقال للبهيمة الحسناء التي تدر وتلد وقال لها كريمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمعاث من جبل وقد بعثوا اليمن إياك وكرائم أموالها كرائم يعني أحاسنها وأطيبها القرآن الكريم في ألفاظه وفي معانيه وفي آثاره وفي كل شيء هو قران كريم كما وصف الله عز وجل من كرمه أنه يلين القلب إذا تابع الإنسان تلاوته لان قلبه ومن كرمه أيضا ما حصل للأمة الإسلامية بسبب التمسك به من الفتوحات العظيمة والانتصارات الهائلة وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي يعني للخصلة التي هي أقوى ولم يقل القيمة بل قال التي هي أقوى إذن فكل فاضل فالقران يهدي لاعلاه كل ما حسنه حسنة فالقران يهدي لأحسنها كل عبادة مستقيمة فالقران يهدي لأقوامها فهل المجرى للتي هي أقوى وفيه إشارة إلى أن الدين الإسلامي يبدأ بالأهم فالأهم والأصلح فالأصلح ويدفع الأسوأ بالسيء لأن السيء بالنسبة للأسوأ أقوى لكونه أخذ فهذه العبارة تشير إلى أن القرآن يهتم بالأهم فالأهم والأحسن فالأحسن والاصلح في الاصلح وهل مجرى وعليه فإذا, فاذا تعارض عليك او تعارض عندك عملا لا تتوقف اذا كان احدهما امتى من الاخر لماذا تاخذ بالامتى ولا تنظر الى الحاضر انظر الى الحاضر والمستقبل ما نتيجه هذا الشيء لان الله يقول اصبر ان العاقبه للمتقين فالنظر للعاقبه امر مهم اذن هذا من اوصاف القران انه يهدي لله يا وقال تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله لو انزلنا هذا القران على جبل والجبل كما تعلمون اصم صل شديد لرايته إينا نزول القرآن عليه خاشعا اي دليلا متصدعا من أي شيء من خشة الله فمن هنا للسببية أي بسبب خشة الله عز وجل هذا جبل الأصم صلب شديد فكيف بالقلوب ولهذا إذا قرأت القرآن يا اخوان إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لانع فأعلم أنه أشد قسوة من الحجارة لماذا؟ لأن الحجارة تلين وتخشع والقلب الذي لا يلين ولا يخشع في القرآن أشد قسوة من الحجارة فنسال الله أينينا قلوبنا وقلوبكم بذكره آمين وقول من خشى الله أي من خوفه لكن الخشية خوف مقرون بعلم بقول الله تعالى إنما يخص الله من عباده العلماء وتلك الامثال نضربها الناس أفادنا الله عز وجل بأن هذا ضرب مثل وأن الأمثال يضربها الله تعالى للناس لعلهم يتفكرون أي لأجل أن يتفكروا وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم قيل فائدة وصولية كل مثل في القرآن فهو اثبات للقياس كل مثل في القرآن فهو اثبات للقياس لأن المقصود به انتقال الذهن من هذا إلى هذا وعليه فأجلة القياس في القرآن كثيرة جدا لأن الأمثال في القرآن كثيرة إذا ما الذي استفدنا من وصف القرآن هنا؟ استفدنا من ذلك قوة تأثير القرآن وأنه لا بد أن يؤثر لكن لما كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن بألسنتهم صار تأثيره لا يتجاوز حناجرهم وإلا لو قرؤوه بقلوبهم وألسنتهم لكان له أثر بالا يقول عز وجل وإذا أنزل سوره فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا منهم أي من المنافقين من يقول لا تستمعوا لهذا القرآن ايش الفائدة منه إذا ما أنزل السورة قالوا أيكم زالت هذه إيمان وإذا, وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زالت هذه إيمان لماذا لا يقول هذا السرطان إما لكونهم لم ينتفعوا بالآيات فظنوا أن الناس كلهم واما انهم يكابرون ينكرون ان تكون الايات التي اثرت عليهم استكبارا وعنادا ودخولا قال الله تعالى في الجواب فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستكشفون هذا قسم الناس الذين امنوا زادتهم ايمانا كيف زادتهم ايمانا تزيدهم إيماناً لأنه إذا نزلت السورة بخبر صدقوه وإذا نزلت السورة بطلب قاموا به تركاً للمنهي عنه وفعلاً للمأمور وهذا يزيد الإيمان كلما ازداد الإنسان تصديقا بايه الله عز ازداد إيمانه وكلما ازداد الإنسان عملاً ازداد إيمانه ولهذا كان من مذهب السنة وجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعه وينقص ينقص في المعصر. طيب إذن المؤمنون إذا نزلت السورة زادتهم إيمان لماذا؟ للتصديق بها إن كان هنا الأخبار والعمل بها إن كان هنا الطلب فعلا للمأمور وترك للمحبور طيب وهم يستبشرون يعني يبشر بعضهم بعضا بما نزل وبحكم ما نزل يبشر بعضهم بعضا لأنه كلما نزلت ايه من القرآن فهو دليل على أن الله أراد بالأمة خيرا طيب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رزق واما الذين في قلوبهم مرض المرض عله تقتضي خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي هذا الاصل عله تقتضي اجعل دلعوى عن الاعتدال الطبيعي هي ايضا في القلب كذلك عله تصيب القلب توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي وهو اي يعني مرض القلب في كل موضع بحسب ففي قوله تعالى ولا تقن بالقول القول الذي في قلبه مرض ما المراد بالمرض هنا مرض الشهر وهنا وأما الذين في قلوبهم مرض مرض الشك والجهود لانه في في مقابل قوله فاما الذين امنوا فزالتهم إيمان والشيء يعرف ايش بمقابله وهذه من قواعد التفسير التي سنتين ان شاء الله انه يعرف معنى الايه